Kun radio nu, segantara radio nu, sok balik, sok, bujaui kata, kan ini siapa radio nu, segantara ruh ibarat itu, awal se Muslima bala. KUN segantara radio nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekker dat toch hier kwijm tot het hoorde, tot het gelat tot nur Saganta Radio nur marsen zag de fan kunnen, gelke wijder. Lekker dat Marsa Saglafakana kwijm Kopi het kent, marsen zag de fan een kwestie kopiele gara-gara is niet van de ulamaota, ulamaiger, to ساقن تاكي ناكا ندور عرد نمني نفعياتا دكتورا كي ناكا بجامو في جالتا دكتور اثمان عبدالله العروسي مقالا كبجامتو مكة المكرمة كيس جراتو مي بيسي سمكنان غم إساني تسين دبرس <تصفيق> قبي امالايلمي رحلتل اولاما رحلتل اولاما راتب رسول الله يهدى فجيدا و يهدى فجيدا علماء لكي سدفعت كن ايلى لا تتحقق بما يلي سدفعت أوبي إملى علمي رحله العلماء رحله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد دقفتو تا في كوجمتو تجالتم توت سغنتا كنا سغنتا كوبي إملى علمي بو يهرى دكتوركنا دكتور عثمان عبد الله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 eh het nano kameraye arbagogo nano uh, uh, uh, Marti eh marti diga fatta martine ar abomsa uh, kota arse bahat arse baya eh uh, kariya homba jeramtu homba Mashallah, Tawar Kala, Doctor Ken, Jazakmulahiran, eh, me, Ganda, Arsibaha, eh, Arbago, Anamarti, Ganda, Bomsak, et cetera, latten. Burry soon buried a ak, Takriban anaka, kaloen natit, mekatajetaniada. Amma akeado, torbatami, shanat jejutti, Yada شاهدن ليه ننجرتو لكن اكن تيادو اكن تيقدرو ا اما تام ما تربا تامشان جاي جچوتي يادا وغا تربا تامشان جچون اكل هجرات تي اكا لكوفس هجرات تي باركوم توقوفي ديبسادي في جاتامي سدي بري دالوتا چو تقريبن ا برسن گندم بوب ساکي سدال اتاني ا als je naar de kerk bent, als je naar de kerk dan naar de kerk. Maar je weet dat je naar de kerk bent. Je weet dat je naar de kerk bent. Je weet dat je naar de kerk bent. Je de kerk bent. Je weet dat je naar de kerk bent. Je de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 بعافد لي تتي في كي شاف في إيه بعافد لي في مقتصرة في شو جاء في بعافد لي أكويتي شيخ عبد الله كلوبي رتي كرأتي ننجرا إذا الشيخ عبد الله رتي هذا بعافد لي كرأتني غرام إيمالكيسن إلال إذا إني إيمال ديمني إلمي ببربادوف غربي يا دارو الله و كجيرم toch kokax eek muhammallai u gerammu, umdra rakaf net in jini, haga min hagjitti, hagjitti isaïrati karanet in jini, min in karane, odo acchingajin, odo min in gain, acchidav net in ba' haga min hagj viragayuti. <تصفيق> أم دعاء في فك في إن قاسمي في زبد الله إساني رتكره <سغل> نتنين جنة. إيه كساني إن ده من إمارة ملأ علم مبارباتوف شيخ أحمد بدوي كجرامن شيخ أروه بكماهدا إساني الرتى ها هو من حاجتي التورثين جنة. إيه كساني علم نحوي جمر في كاين هجوم من حاجه تقرايت لينجه مختصر الراجماري اغا سينيو علم نحوي كصرفي قرؤوا جمر شيخ كاين الشيخ محمد ججو الشيخ محمد علي كجدمو شيخ ابو المحاسن شيخ محمد علي كجد رمكبروني اي اسان رت جمرت لينج يعني المين نهويه كنا كراني آآ... إساني رتي جمره ما تني اه... نهويه كنا أشتي فين كاني اه... شيخ عبد الله فرزانة برا كجرامو برا لايك أه, اه... اه... جمره إيه كساني ألفي اه... يا فيتن uh, kena nam afuri, namafuri kawajin karanu biya Kana na demne nu hamilatin injira sanihu jenne, Sanih jenne wal kafne kane, karaharar kana demne Zumalani ke san sun e nu fam zulama zulamani ke yuhun suni nam anawajin namafuri eh uh, anataka Sheikh Abderrahman. Uh, شيخ أحمد عبد الرحمن لما شيخ حسان عمر سدي شيخ عبد الحميد عمر افرن افرنتو اتي وجومان كايتيني جدي بيهاراريت كاجيللي ميلومان بيهارار دفنان اا كارا سوماليه كانا اندم اوفيسلا لولا تولي راجلاني اتوماتي دا بنني بيهارار تينني ميلاشانتو نوجين نمال ايلمي خنا جمرري نحويكنا الفيا الرديبين اثنين ابن عقيل وجين شيخ عثمان بوسيسه كجرم في شيخ احمد اجي ادريس كجرم رتي نحويك رانيتين جن يغسني هو مي كرام نغدا ته جنات مي يجبو تروفني جبو يمني we hier je het een Hama Rustan Sudarabia Yerosentan zodanig jaar Sentani Ergasi karajboot iets in centen is. Ergens, maaltuinen alamin, asrufhe jannan, miluman asseenne jannan, asumatene, hagasan alama, haram watene, ilmi machine kota, haramat ikara senit,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 دے بیسانی ایکما ہینار گننے اشیرہ جامعہ اسلامیہ ثانویہ مرسانی مرحلہ ثانویہ ار را جمرتین انجن اما غافنا ہجرا برکومتو کوفی دبسدی فینا نو سگالتمی وے ہتیک اما سین ہماجر تنا کلا کوسا دتی اے اما مرحلہ ثانویہ ای گالتن ناں مرحلہ ثانویہ Namini uh head dura Majwan Head Dora Sanira Shek Adam Shek uh uh we lady Niger Nani Sheikh. Aasim Ahmad, Sheikh Hussein Abiwakr, Sheikh Dr. Abdul Shakur, Dr. Abdul Rahman Uweid. Yeah. Ismail Smail Abba Isani Dagatni Namani Amma Makana Yadak Namahagana Kunkulin Jami atti walitik of Amane Sanawihin sene Sanawi Fin Ejennan Jami A sene, Egasani Jami Allen Sanawin Sana Sadi Jami An Sana Afuri <تصفيق> أي غصن ولد سنة طرب ولد سنة طرب إيه أي غصن بكالريوس أرجنت أشيبانة أي جامية فين لجنان مكرر أوفت جامية مالك عبد العزيز كسمي دراسة العليا بنتيق أبدي غافس إن كسمي دراسة العليا بكال ماجستير في Doktora Imban, jami'an islamieten. jalian asim de Asirra, jami'a Malik Abdul Aziz dirra ufte. Namshan barbanna. Jamiën titenati Kismidira kismi. Diraat aluriat tite Namshan barbanna. Kulli deurle atirra namshan. Dan barbanna je Ufte leden aan de tisente. Namal دوامعه كسدي دوله كلتو ولدتكم امام يا ساني دوله كل الران مشمبر بادني اي گساني نوهي دوله ايثيوبيا تران انه ستي كان الران لما اي گسي يجامعه اگي سنه تين جنو قسمي دراسه العليا مكاتي تابعه قسمي كليه الشريعة. تابعة لجامعة ملك العزيز اجتنت وتقابلن كسمة دراسة العليا، اشرت ماجستير رسالة ماجستير دلوقتي مرة، إذا جاء رسالة ماجستير فنن دكتورا، بعد دكتورا فنن عينون يعني أنا ودكتور عبدالشكور في الدراسة بكسمة. بقسم الأكيدة، دكتور عبد الشكور في مكة وأنا بالطائف تابع بجامعة مالك بجامعة أم القرآن. أي وني أستني هذا لأرى ترى جامع مالك عبد العزيز أولا مقاه سن نتقبلمته نتقبلته. بعد ثاني جامع أم القرآن إجارمته. مكة مكرمة ماجستير جامع مالك عبد العزيز الرتجم مرة دكتورة دكتور ما رسالة دكتورة جامع أم القرآن الرتجم مرة إستي أجي سنينين جن كوني قبلني أمم جامع إسلامي ربانه سنة 1392 عفني جميعا إسلامي الرباحة. إعساني الرسالة ما جستر الله إنجممره رجالا دكتور الله إنجممره تخرّجنا عام 1399 ثم عيّننا مدرسين أنا وأدكتور شكر برضو وأنا بالطائف بقسم الدراسات الإسلامية. تابع لجامعة أم القرى ودكتور عبد الشاكير بمكة يا دكتور رحينا جزاك الله خيرا بارك الله لكم أما برنا كيسي ربراكم تقوفي إبا في سجل تم سقل أكا هجرة ستة جامعة طائفة أكا برسيفتاني في أكا برسيفتاني في أكا ترامتاني ويوجد أكا ما إن شاء الله تعالى بقناها الغباب دو سيبودة wel het idee alaikum, rahmatullah, hier Janibamara, Illminora, noor in iberi hida, en na een beetje abafer echo hoda. Wat laat libaha herzibus ulama, Ahmadi. Dat gevatte staat hier. Koppel je hem de jalema tot de ken. Kopie emaille ilmi rellen ulama bo abahi isamban. Sina isani tevi akati sambarani ilmi tenagamakennat. De versagerenif.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 Azinduras boa, do Iink of dofadli, do Iink of dofi, boisink of duran u harras, isumetig suraf, sagantalam mafa, Kabatani even of deaten, a casma do rabbin doaizan of water nufha wat, kabajam totafi, ragefatota ken, Nutis yada fi murada, obolewan ken eslama adunia hunda, rabbin ha to jecha. गम وشك كان خوجمو شيخ قاسم عليكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلام على نبي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله اينا مقامة شيفتاني سوچين كيسان اه اه علمي هردهو كيسات اللي حالقار رجلتاني ادم نكيسان بريدا حتا هو سوچين اه انا راديو داندي دي نور مالي نكجلو هو بچو قبنائي تسولان امن هارو اروف اللي اه مالي فيو جنن اه قرن راديو نور علمي چم افتي نودبر سوده وان براتي متجيچو كنافو ولما اغور درا علمي نوفا سقافچو قمنا وردوفو قمنا وننوا صفنو انو نذرويو او سو او دوا دادا كان دنيا الوان الدادا ونبرسمو تاتي سنرت يادها صوانياد كنني كن علمي چم افتي نودبر سوده علمي نودبرسن وردوفچو رجچ مبارك الله فيكم كانافو كان الرتقوني بربا جسوع دابا دعاءنا جت جودا دعائي والي كذا تودا توك توك مرادك يسر ربها قوتو <صفيق> بسم الله ديكا قد دي نوراس جل تي أرغم تربي نلسين هفوتو إيه وانني والي تقبب نيف قد الندير ربتي بسم الله الرحمن الرحيم دي ربتي قد جو يا رب أتنوفني علمي أسكيسة والي تقو فمتنو دفتو تنا علمي بركة علمي حكمة دا تارگی تھے اتیدلائنے کیا میں جنت نرگ نور بسم الله تو کو مراد امه اسلاما يا یا رب اعتن و قوت وما يا سندبني كديرو مسند بنی قدیرو کی حفظو بسم الله تو کو مراد امن مرتقو یا رب اعتن و قوت کدی Kijgaan argete rakoaddaadda ti de fate satuatini vei ta' tokkotokon. Kakalibim uffi kiesadukum satiegaan argete tini insubahano wa ta' la. Kargete namat indubbande kassi kohattijasa satadirulle jeddo toġera. Kullei immatakena isani badu.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 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تكلف الميعاد اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى Birahmatika, ya ar-Rahman, Rahimun. Allahu ma, inna nasalu rahmatik, wa azaima mafratik, wa salama min kull ithm, wa salama min kull ithm, wa lghanimat min kull bir, wa lfa'za biljannat, wa l-najat min al-nar. Allahu min kizid dunya wa bil bilakhirah.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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <تصفيق>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 ya nu mayne kharad radan di sunna rasul kara Ahmadi u kajal cha ehra nu do hoani wa ambadi u wala ba rabbit uul fehisi